بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليكين بالان تس انون ما هما